وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْذفُونَ عَلَى النَّارِ فَظَنُّوا فَتَالو يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْذفُونَ عَلَى النَّارِ فَظَنُّوا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 فَأَمَّا الْفَاسِرُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنُطَائِلِ إِلَّا إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فَالْيَوْمَ هُمْ فِي ضَلَالَةٍ يحملون أمزارهم على ظهورهم فلا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون